لا حتى مش وصلنا توكيد يقول الله عنه واصحاب الراس العيد العيد من تعلم بالعوم رينها للخ خ بدك ه م الثال را لا جد جهد ديد ديد في وبدك حمل الث ليس كل من تعطى كلمات او تعطى او سرع او سرع شريفان ان يدخل لأسه ليس او حق ليس انتظار ولكن لكن لكن لكن اعلم الحقيق صلى الله عليه وسلم هذا بالعلم على الدنيا لها ذلك ذلك ذلك وخط جديد عندما يرفع هذا خط خط خط خط خط خط بنور النور خصوصا عند ذلك رحمات واحرث تبقى والمستاء وما أكيد من العدد المسيح ليس, ليس كل من تعدد كريهات أو سعود إلى كريهات يأتدي هذي ليس او بحر ليس بالسفرات. او بحر ليس بالسفرات. او فينان ليس في فرسان. الشيء الوحيد الذي دعما توقف الإنسان عن هذا. يكون دعوك انها مستهد. لماذا لم يساعد في صنعة او فرسان. والمام الغزاء القرصة. الثلاث اشفار. من تعلم الاول قبل على العلم. ومن تعلم ومن في تعالى دعوة دعوة دعوة وانت علنا بالسال في بیله بیله بیله والعقود الكبيره في <تصفيق> قطره على نهايه الدوري الدوري الدوري السعودي حبيب حبيب كبير الشاطئ في مواطني في هي هیچ محدش dos الاحداث دي روعه قوي ده الشيخ ده ليه يا عم وريني بس انت والله انت تنبه ابو ضيف دفع ابو ضيف دفع غيري حاضر اه بس يا عم لا انا عاجلك يعني ها قصص كده وطلع بسم الله الرحمن الرحيم امم الدكتور طه الله بسم الله الرحمن في <تصفيق> ما هيبت عليك يا حبيبي ده والله احمد مش هيخوع عبد الله الله يفتح عليك الله يوفقك يا رب الله الله يا رب اوعطط دلوقتي بس شوفت لما تعملش عايز غالي طرف تو که ماشا عليك الله أطيب نعم حبيبي نعم Hello. <laughs> الله اكبر الله اكبر يا حبيبي لا ربنا يعرف بذل حسناتك يا رب كل خطوه في ميزان حسناتك <تصفيق> <تعريف حبيبي. تصفيق> يا حبيبي يا رب بس شهريه يا استاذ شهر محمود خلاص اتفرجت خالص انا عارفه في الصور ده تعالي الصور الصور دي ده هو كبير الله واقدر مش لازم نضطر چش تو یه لیل صنانن ذات في خلال العشر دوه دلوقتي ماشي كده اوه یکم اونایی قلت في المقام ده شواء قلت لها شوف من ما اللي فدي كل يقول علیکه می گه همه پول ما اون و بس فيش صوت لا لا لا لا لا ما تبوظ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Oh That's hope then اولا قينو اولا قينو الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله نورت في كثير فاحنا مش مستعجلين لا انا اسمعك انت جميل جدا طيب ماشي مع. معانا معاك اه ما تعالش تفتح لا انا سامعك معاك والله يا مان يا ما بيسارة جوز يا جميع انا معاه ويا يا الله اكبر تعال لك يا اللهم صل على النبي زيدك القرآن شيخ الحمد لله بتاع القران الله يفتح على يا هو البلاد ده مصنع النار انت عشان والله والله يطري علي انا محمد انا عارف انت عالي ايوه الناس الله and لا حبيب. يا حبيبي. الله مصلعنا مصلعنا. ما أدري. هههههههه. ما أدري. ما ما ده ده ده ده ده ده ده ده ايه عمو يا والله كل شرفته كل خطوه من يا حبيبي يا فاضل عبد الرحمن خالد خالد يا اینه ومثور گا عشان ت meخصور اینه با تفاعت ایت <Mysterio> بس تعاليك يا حبيب ربنا يعينك عليك الله انا جاي جاي سريع اللهم انا اول واحد بتعلم الله انا اول واحد بتعلم والله والله سيدنا انا اختار لك انت يا a yeah. لا ما نسمع أنا شراءه، خص كع الأوف. على على يا ولد طنط دي بس الراجل ما هو قالوا شيء يا ده اسمه مشتق من النعم يا عم انا وانعمها علي. الله عليه ربنا يثمه ويجم عليه ربنا يخليك يا شيخ الله الله الله بس مالا دي هنسمع لكل واحد مرتين انت نه نه نه نه نه نعم الله <تصفيق> عليه حبيب الله <سؤال> صلح نمی‌کند. باشه. باشه. باشه. در جدیدی نقطه of us. انا والله اني والله هو يا اخي هذا التغيير ها يصدقه بس مش يختم لا يختم يبشر نبريك اللذي يتمنى يخلي تخضي بع الشيء ها وما لا لا لا لا لا يطلع, يطلع حالك الشيخ الله ما جعلت منهم يا رب <تصفيق>